والله سبحانه وتعالى حذر من إ ض ا ع ة ا ل ص ل ا ة فقال سبحانه فخلف من بعدهم خلف أ ض ا ع و ا ا ل ص ل ا ة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إ ل ا من تاب إ ل ا من تاب وعمل صالحا وقال سبحانه وتعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون سماهم مصلين لكن لما كانوا يصلون في غير الوقت توعدهم بالويل و أ خ ب ر انهم ساهون عن صلاتهم فاضاعه ا ل ص ل ا ة والنهي ف ا ض ا الصلاه والسهو عنها معناه إ خ ر ا ج ه ا عن وقتها من غير عذر شرعي فلا تقبل حينئذ ف ق د أ ض ا ع ه ا من يفعل هذه ا ل أ ف ع ا ل ويتشاغل عنها من الناس من يحتج بالنوم يسهر الليل ولا يبالي بالصلاه ة ي ن ا م ويقول متى, يقول متى ما استيقظت و ص ل ي ليس الامر بيدك ا ل أ م ر بيد الله سبحانه و تعالى ا ل ص ل ا ة إ ن م ا تكون في الوقت و لا تقبل في غيره لا تقبل في غير الوقت من غير عذر شرعي و ليس النوم عذرا شرعيا لكل أ ح د إ ن م ا النوم الذي يغلب على ا ل إ ن س ا ن و هو حريص على القيام ل ل ص ل ا ة و لكن يغلب عليه بعض ا ل أ ح ي ا ن فهذا عذر أ م ا الذي يتعمد النوم يقول متى ما قمت بعضهم لا يصلي إ ل ا إ ذ ا أ ر ا د أ ن يذهب إ ل ى ا ل و ظ ي ف ة إ ذ ا أ ر ا د أ ن يذهب إ ل ى وظيفته بعد الشمس هذا لا تقبل صلاته الواجب أ ن يقوم في الوقت و يصلي مع المسلمين في المساجد ثم يعود إ ل ى نومه و لا يضيع ا ل ص ل ا ة على حسب هواه ما هو المقصود أ ن يصلي ا ل ص ل ا ة ا ل ش ك ل ي ة في أ ي وقت ا م ق ص و د أ ن يصلي كما أ م ر ه الله سبحانه وتعالى ف إ ذ ا أ خ ر ج ا ل ص ل ا ة عن وقتها متعمدا لم تقبل منه صلاته ولا تصح منه صلاته فهو لم يصلي فالواجب على المسلم ان يحذر من هذا